والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لا الله لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرزق لا يدخلنهم مدخلا يرضونه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 فلم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مقضرا إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد